الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في تصوير حقيقة المقدمة الموصله ما هي المقدمة الموسلة؟ الموسلة وأي قيد يؤخذ في المقدمة حتى يصلق أنها مقدمة موصلة. انتهينا إلى التصوير الثالث وهو تصوير المحقق العراقي رحمه الله. وذلك عبارة عن تصوير الخصة التوأم قلنا خلل ذلك أستاذنا إلى بيان أمرين الأمر الأول أن الأمر بشيء طارة يتعلق بالمطلق كالأمر بالصلاة المطلقة من ناحية إيقاعها في المسجد وعدمه وأخرى يتعلق بالمقيد كالأمر بالصلاة في المسجد مع خروج القيد من تحت الأمر على ما يقال تقيد جزء وقيد خارج ثالثا يتعلق الأمر بذات المقيد على نحو يكون القيد والتقيد معا خارجين من متعلق الأمر ويكون متعلق الأمر ذات الحصة وهو المسمى بالحصة التوأم ويكون القيد مجرد مشير إلى ذات الحصة التوأم كما في قولنا إمامي خاصف النعم فخاصف النعم مجرد عنوان مشير من دون دخل القيد أو من دون دخل القيد أو للتقيب به في الصحقاء ذات الشريفة للإمامة والأمر الثاني أن الأمر المقدم في المقام لا يمكن تعلقه بالمطلق ولا بالمقيد فينحصر الأمر لتعلقه بالحصة التوأم بالإيصال أما امتناع المطلق فلأنه خلف برهان المقدمة الموصلة لو كان مطلقا هذا خلف ما فرضنا أننا آمنا بالمقدم الموصلة وليس مطلق المقدم وأما امتنع التقييد فلأن القيد المتصور أحد قيدين وكلاهما يستحيل أحدهما التقييد بترتب الواجب وانضمامه وهذا مستحيل لأنه ووجه الاستحال هو أن الملاك والغراب المترتب على كل مقدمتين إنما هو سد باب عدم للمقدمة من ناحية تلك المقدمة وفي كل هالمقدمات هذا الكلام يجري أنه المقدمة أثره أثرها سد باب عدم الواجب من تلك الناحية من تلك الزاوية لا لا للوصول إلى هذا المقدمة فأسان نقول الوصول إلى هذا المقدمة هذا لا معنى له التقييد بترتب الواجب وانضمامه ووجه السحادته هو أن الملاك والغراب المترتب على كل مقدمة إنما هو سد باب عدم للمقدمة من ناحية تلك المقدمة وهذا غير التقيد بترتب الواجب وثانيهما الوجه الثاني لعدم التقيد هو أن تقييد الأمر بالوضوء مثلا بالإتيان بباقي المقدمات التي تنتهي بأجمعها إلى تحقق ذي المقدمة هذا أن أننا نقيد بالاتيان باقي المقدمات يقول وهذا دوره لو قيد كل منهما بالاتيان باقي المقدمات يعني أن هذه المقدمة توقفت على تلك المقدمة وتلك المقدمة توقفت على هذه المقدمة والتوقف من كل الجانبين دوره. هذا الدليل الثاني ووجه استحالته هو أنه لو تقيدت كل مقدمة بالمقدمه الأخرى كان هذا دورا إذ توقف كل منهما كل من المقدمتين على الأخرى وهذا دور وهو باطل ونفس الكلام يأتي في فرض تقيد جزء من نفس الصلاة بجزء آخر إن كان هذا خارج عن داختنا هذا نحن كلامنا في المقدمة الموصلة لكن نفس المطلب يأتي في تقيد كل جزء بجزء آخر فإننا لو قيدنا كل جزء من نفس الواجب النفسي بالجزء الآخر أيضا أصبح كل جزء متوقفا على الجزء الآخر وهذا دور وهذا مستحيل فانحصر الآن بكون الواجب الفصة التوأم هذا مسألة الجزء خرج عن دحتنا وإنما ضمن استطراجاً تكرهنا وهذا معناه أن الامر متعلق بالحصه التوأم من قبيل ما مثلنا به من قولنا إمام في النحن هذا هو ال هذه هي المقدمه الثانيه التي يحلل اجترابنا كلام الشيخ العراقي اليهما وكل من الامرين اللذين حللنا اليهما كلام العراقي غير صحيحين أظن أنه لصعوبة المطلب أظن أن الأفضل أن أشرح وجه بطلان الأمر الأول وأأجل وجه بطلان الأمر الثاني بيان وجه بطلان الأمر الثاني إلى غد إن شاء الله إن بقينا خيار أما الأمر الأول فلأن فكرة الحصة التوأم وهي أن يكون القيد التقييد كلاهما خارجان فمع هذا يدف الوجوب على الحصة إنما يتعلق إنما يتعقل في باب الأفراد الخارجية مسألة الحصة التوأم يمكن تصورها في باب الأفراد الخارجية كما هو الحال في مثال إمام خاصف النعق مثلا لو كان أمر ز... نحن قلنا إمام خاصف النعق يمكن أن يؤمر رسول الله مثلا يأمر باتباع خاصف النعق وهو علي عليه الصلاة والسلام الخص عبارة عن الفرد الخارجي كما هو الحال في مثال امامي خاصف النعل ولا يتعقل في باب المفاهيم في باب المفاهيم الحصة التوأم لا يتعقل لماذا لا يتعلق ونحن كلامنا في باب المفاهيم في باب الاحكام الشرعية والخصة أن المقدمة الموصلة التي تجب شرعا ما هي كلامنا في الحكم الشرعي ولا يتعقل في باب المفاهيم فإن الحصة فإن الحصة الخاصة تارة يفرق أن لها تعينا خارجيا الحصة الخاصة التي تسميتها الحصة التوأم هذا يتصور حينما يكون لدينا جزء خارجي وهو الابن أبي طالب سلام الله عليه حينما يكون هكذا يمكن الافتراض أن القيد والتقيد كلاهما خارج لا يوجد قيد ولا تقيد وإنما يشير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اتبعوا خاصف النعى اللي الجالس هناك وهذا عنوان مشير بحد حتى فرض أنه لم يكن في تلك الساعة يخصف نعله سلام الله عليه ولكن جالس في غرفته وكان يقول الرسول صلى الله عليه اتبعوا هذا الرجل الجالس في الغرفة إشارة إلى جزئي خارجي هذا معقول فهنا يعقل الكون موضوع الحكم ذات الحصة أو علي بن أبي طالب ليس نوضع الحكم عنوان خصف النعل بحيث لو لم لو ترك لو لم يخصف نعله لما كان إمامه أو لو لم يكن جالسا في الغرفة الثلانية لما كان إمامه هو رسول الله يمكن أن يختار عنوانا آخر مشير لهذه العناوين لا دخل لها في الحكم أما في باب الإحكام الشرعية الموجودة لدينا والتي نبحث عنها في باب تلك الأحكام التي بابها باب المفاهيم الصلاة يجب في المسجد أو مطلقا أو حصة صح الصلاة يجب بما مطلقا أو في المسجد أو حصة لكن هذه الحصة ليست الحصة التوأم التي بحثنا عنها فذلك افرضوا مفهوم العالم العادل اكرم العالم العادل في مقابل العالم غير العادل هذا إما أن يكون مطلقاً أو يكون مقيداً لا يمكن إفتر... ليس إشارةً لو كان إشارةً إلى عالم جزئي خب صح وراجعنا صار مثل إمام خصف النقل. أما حينما يبين كلاماً يقول أكرم العالم العادل في مقابل العالم غير العادل فإنه لا تعين لهذه الحصة بقطق النظر عن التقييد بالعدالة لو لم يقيد بالعدالة أي أكرم العالم مطلوب ولو قيد بالعدالة صار مقيدا مغيد ولا يتصور هنا حصة حصة توأم فإنه لا تعيين لهذه الفص بقطع النظر عن التقييد بالعدالة. فإن أخذنا هذا التقييد في مصب الحكم، فلو أخذنا التقييد الحكم الشرعي قال أكرم العالم العادل. قيد. فلو أخذنا هذا التقييد في مصب الحكم، نخل التقييد تحت الأمر. هذا التقييد دخل تحت الأمر وهو. وهو العدالة تغيير العدالة دخل صلى الله عليه وسلم وإن أخرجناه لا قال أكرم العالم أخرجنا هذا القيد عن تحت الحكم سر الحكم لا محالة إلى باقي الحصر لا محالة العالم الفاشق يجب إكرامه إذ بعد إخراجه لم يبقى تباينون بين العالم العادل والعالم غير العادل وفيها النمط من الأحكام الفقهية التي هي محل كلامنا فيها النمط من الأحكام الفقهية افتراض حصة توآم بالشكل الذي شرحه أنهم حق العظيم موجود لا بد إما من التقييد أو من الإطلاق وأما الأمر الثاني، أنا أظن أن, أن الاكتفاء بهذا المطلب أفضل لأن أصله أصل هذا المطلب إلى هنا الذي قرأناه فيه صعوبة الفاه والأمر الثاني هم قد تد... يعني مناقشة الأمر الثاني قد تكون أصعب أيضا، ولهذا أفضل أن أجل في إبطال الأمر الثاني أو المقدمات الثانية، وهو أنه يلزم أن يكون تكون كل مقدمة قيدا في الأخرى، فاذا كل منهما على الأخرى هذا الذي قال أنه يلزم الدور. هذا ابطال هذا الدور نؤجله الى غد ان شاء الله